Allahumma salli wa sallim ala seyedina muhammadin wa ala ahri beyti al-tayyidin al-tahirin. Allahumma zakirna ma nasi na wa alimna ma jihlna wa jahlna bil alim alimina aamirina ya rabbal alimina wofirna lima tehibu wa tabda inke ala kulli shayin qadir. Wa amalana khalisa tali wa jihul wa salli ala muhammadin wa alim. قال الله تعالى و hoeапيا ما ذكره السكاتي في التخيلية في ان يكون الترشيح استعارة تخيلية للزوم متل ما ذكره السكاتي في التخيلية من اتباح صورة وهمية وهمية به تبيان هناك قال ان الترشيح الان المكنية لازم من لازم هرت تخيلية وجعلت من بابة ليش السعرين الحقيقي قالها بازم ان تخيل بقى لنا استعارة حقيقية سواء مع استعارة ولا مع تشبيه جاء ترشيح بيلزم منها أن يكون تخيل والتخيل جاء وقدو عنده استعارة الترشيح هيا بيلزم في هياي الترشيح لأن في كل من التخيلية والترشيح إثبات بعض ما يخص المشبه به للمشبه لازم من النية لانه احنا قلنا الترشيه فيها في الاستعارة في الا اه ذكره ليش? المشبه به. فالحين ما ذكر مشبه به ولا ذكر ايش? مشبه. ايه. فاذا ذكرنا في المكنية ليش? المشبه. وحذفنا مشبه به. قبل عندها منها حقيقية. واتينا بشيء من لازم المشبه به. بي. فهذا بيسموه التخيل لازم للمكنية. بل استعارها الحقيقية إذا قلت رأيته أسدا وقصدت بلا أسدا الرجل الشجاع ورجع قلت أشي يخترس يتجاه من ما بشي من لوازمة فأيضا بأيضا بيدي اللوازمة ما لنبيديك اللوازمة. اللوازمة سوا قل بأيض المنية أنشبه أنشبه أظهارها ما الأظهار هي من لوازمة المشبهة والسبوع وحين قل رأيته أسدا يقتراس الاغران والاقتراس من لوازم المشبه به فاذا معزم به ما لازم به لا سوا ما الفرق بينهم ان هي الشعاره التحقيقيه هذه قبله ورايته اسدا وهناك مكنيه برايته رجلا ماذا رمي يقتريس هذا الفرق بين والله المنيه فيض المنيه ان شاء الله اه كلها شيء من لوازم المشبه والمقصود به المشبه فإذاً بيرزم لك التخيل على قول. وإذا هو تخيل بيرزم بها لك سعارة تكون سعارة تحديدا فكما أتيت للمنية التي هي المشبه ما يخص السبع الذي هو المشبه به من الأبخار كذلك أثبت لاختيار الضلالة على الهدى الذي هو المشبه ما يخص المشبه به الذي هو الاشتراع الحقيقي من الربح والتجارة فكما اعتبر هناك صورة وهمية هناك دون نص الطريقة من الذين اشتروا البلالة بالهدى فقال فما ربحت تجارتهم هذا الترجيح ربحت تجارتهم ها الفرق بينهم انديه قبل الاستعارة حقيقية لأن الشب هل اختيار البلالة على الهدى بالاشتراك, بالاشتراك. وجاب الاشتراك وحدف هل هذا استعار حقيقية ورجع بأتى شيء من لوازمة وهو قوله فما ربحت تجارة من لوازمة الاشتراع ألا هذا ألا ألا هو تخيص على قوله فتم اعتبر هناك صورة وهمية شبيهة بالأبطار فليعتبرها هنا أيضا أمر وهمي شبيه بالتجارة وآخر شبيه بالربع ليكون استعمال الربح والتجارة بالنسبة إليهما استعارة استعارتين تخيليتين يوجد مزر إذ لا فرق, لا فرق بينهما إلا بأن التعبير عن المشبه الذي أثبت له ما يخص المشبه به كالمنية مثلا في بلفظه الموضوع له كلفظ المنية وفي بغير لفظه لفظ الاشتراع المعبري به عن الاختيار. <تصفيق> ما بينهم فرق الا ذيب. والاستبدال الذي هو المشبه. مع ان لفظ الاشتراع ليس بموضوع له. وذاك موضوع له. ها المنية. وذاك ما يشتنه موضوع له حقيقة. عدد ادعاء. فيه ادعاء. نايا غير ما هو الا ادعاء. فاذا ايه. فاذا قد بينهم ما الفرق بينهم الا ذيب. الفرق بينهم ليه الله هو فارق ما هو يمنع ما هو يمنع من ايش من التخييل اه يعني انا لاني كنت حين قلت حنجيت بالمكنيه ما انا كنت صورت انبه هناك امر متخيل والله هو موضوع له قالوا في الحقيقه لا ما سكنه ما يصير ان هال الامور بالخيال ما بلا فرق بينهما هناك في المشبه والمشبه به احنا بدنا نقول في المكنية بالمشبه او لا وبالاستعارة الحقيقية بالمشبه هذا الضرق بين. بس اما التخيل احنا اتينا بشيء من لوازم المشبهة في الطرفين كلها ما بدنا نقول في مذكور المكنية عنها. المكنية عنها. ما هو مذكور. هبينها شيء بدلة. ايه. بدلة بدل دياك. ايه. بصير مدلا بالمنية. اتينا بالمنية. مكان عليه السبع. في السعارة. ايه. في المكان الاستعارة اتينا بلايه السبع. مكان عليه. الريولة الشجوع. هذي الفارق بينهم. اما التخيل هو سواء. بشيء من اللي لازم يلزمه على ما قالوا أن يكون ذي التخيل والتخيل عنده استعارة حقيقية وهذا الفرق لا يجب اعتبار المعنى المتوهم في التخيلية وعدم اعتباره في الترشيح فاعتباره في أحدهما دون الآخر تحكم هذا أول شيء الإلزام الذي ألزمه هذا. والجواب أن الأمر الذي هو من خلاص المشبه به لما قرنا في التخيلية بالمشبه كلمانية مثلا جعلناه مجازا عن أمر متوهم يمكن إثباته للمشبه <تصفيق> قال اشتدال حينها يجوب عليه يفرق بين ذي بين التخيل المكنية. في المكنية والترشيح في الاستعارة الحقيقي ما هو التخيل <تصفيق> قالها لما قرنا بالتخيلية بالمشبه ما هو بالمشبه ده؟ جعلناه مجاز عن أمر متوهم بالده. هنا مذكور المني يذكر وبالترشيح وفي الترجيح لما قرينا بلفظ المشبه به ولم يحتاج الى ذلك لان المشب لم يحتاج <متحدث> <متحدث> <الشيء الصحن زححة. متحدث> لم ما بشيء ذلك <تصفيق> قالوا ما الان ذكر الاسد بدوه واتوا بلاش بالافتراس ولا بالاظافر ما عاد احتاجه التخير ما عاد بشيتك غير لانكم دور الاسد ارجع هناك هناك ذكرى المنيه نحتاج الى تاخير الان بدون اسد وبدون حينه ذكرى المنيه الحين اقول رايك رجلا يفترس رجلا يفترس تحتاج في قول يفترس التخير لان ما هم ذكرى الاسد السبع. أما في قول يقول أسداً له لبن فلن أفر في الأسد ماذا بحاجة التخيل قال الله ميحتق ذلك لأ لأن المشبه به جعل كأنه هو المعنى هو هذا المعنى مقارناً للأوازمه وخواصه إنك الذكر هوه لما هو المراجب حتى أن المشبه به في قولنا صباح انا تذكر هذه لا حين ذكر السبع, السبع. وذكر لوازمها كان كدي لازم اهله ما اد ما كان هو المقصود عليه الرجل الشجاع حتى يتخيله يجعل له هذه صوره اهلي ومن جماليه هذا المعنى اه للوازم وشو معنى أسد ما مقصود به المعنى الحيوان المحترس ما مقصود به الشجاع أي. لكن هناك أنه أراد الحيوان المحترس ما أراد لي ما أراد الرجل الشجاع أي. أي. حتى أن المشبه به في قولنا رأيت أسداً يفترس أدرانه هو الأسد الموصف بالافتراص الحقيقي من... هو إذا ما عدح للتخير إخلاص حين كأنه حين قد ذكره كأن ما أراد الله هو ما الرجل الشجاء ما عدا أحتاج إلى تخيل ما روش عبا يتلاحظ هل... ما روش عبا يتلاحظ المجال لا ما يحتاج التخيل ما فان قرينة إذا قرينة هذه بتتوبح من الأسفل لا ما روش عبا لا ما هي نقص ما عدا واحد بايدينه ما إذا ما بايري. ما يجيوش جاعه للأسف. قدو ريف المجاز من قريمة. ما هو سافر. احنا فيه. احنا في الترشيف. ايه. البايرس برا يجي تخيل. <تصفيق> اشتو يتمتو على قول السكاك انه لازم تخيل على مذهبه. ولا ما هو على عنده. ايه. قالوا بايره زي يكون استعاره حقيقي. الترشيف. <تصفيق> قال واعتباري واعتباره مجازا في الافتراس واعتباره واعتباره بجيم مجازا واعتباره بجيم مجازا اي اصير من اولا قالنا رايت قال هو الأسد الموصوف بالافتراس الحقيقي من غير احتياج إلى توهم صورة واعتبار مجاز في الافتلاص يعني من غير ما حتيت أنت إليه <تصفيق> أه أما عدا حتيت أنت تعتقده <تصفيق> كأنه هو المراجح لخلاف <تصفيق> ما إذا قلنا رأيته شجاعا يفترس أقرانه فإنا نحتاج إلى ذلك ليصح إثباته للشجاع فليتأمّن إنه يحتاج تخيل ما حين قلت رأيته شجاعا حيث تتصور ان هذا الافتراس هذي هو من لواز مليه ايه السبع؟ القرابة هذا يفتحين قراءة واسده يفترس الله الله بيه؟ كأنه معبلا تكره أنا. أنا لا معبلا اصدان؟ معاية تخيير لا، كأنه معبلا تكره حلامة برا على الجبه السياده كناسه ما نحتاجين نقوله تسبحها كناسه ولا جريم. جريم. جريم. جريم. جريم. جريم. تبين عليك تبين الاشتياق المجاز من اراد الحقيقي قال فبالكلام دقه ام الفرق بينهم ليه وعنا بالمكنية عنها اي اراد السكاكي وابن السلام بالسعاره المكنيه عنها ان يكون الطرف المذكور من طرفي التشبيه وهو المشبه ويراد به المشبه به هذا على خلاف ما قالوهم. قالوا قالوا بلا لا تشبيه ضمير بالنفس ما بشي والذكر المنيح وحقيقه عندهم ها على أن المراج بالمنية في مثل أنشبة المنية أظهارها هو السبع بالدعاء السبعية لها وإنكار أن يكون شيئا غير السبع بقرينة إضافة الأظهار التي هي من خواص السبع إليها إذا قال لا يشتغل المنية الحقيقي لا يشتغل هم قالوا بلا تشبيه بالنس وقعدت اشبه هاي هذا احد ادرا لنا الشيخ يعني قلنا من يه ما اراد الله اي الداري هو بدل بدل ما جعل جعل جعلها جعله استعارتها الاول ودخل الثاني ولا هنا سلاح قريب وهم جعلو تشبيه في النص ايوه وقالوا لا انا صار لا انا هو قرر نفسه لا لكن هو مكنيه بين المكنيه عنده والاستعاره انك ايوه انك اذا جاي انت بالمشبه قال افضل المشبه جعلت انت التشبيه مضمرا اردت حقيقه المشبه فهو المكنى نجيب المشبه هذا استعاره حقيقيه التوقيع ما فيها هذا التي هي من خاص السبع اليها اي الى المنيه فقد ذكر المشبه وهو المنيه واراد به المشبه ما ما ما ده ايه. ما حسب ما هذا ما بشبه هي الاصل انها منيها هي حقيقتها ايوه وعند الجمهور عنده عندها هنا لا معناها لكن قلنا ابا مصري بشكل لكن انها بها حقيقه والاصل تبهنا التشبيه <مزان> <لا> حقيقة, حقيقة موارسة الا الا الا ما بلا الدعاء انه بها فيها ضروري كلهاك ما زبا ما لكن عبنها حقيقية اي اي اي كنا حقيقة الدعائية ما هي كلهاك كلمة مستعملة في مواضعة له لكن بهناك امره للناس سيئة الدعائي هو التشبيه النسي ذا فيها الناس تعال اي الفرق الفرق غير تجبيه مقمار وهو ايشي ما بشي كان تشبيه حقيقي ايو بحد حد فلاش المشبه به كان مفروضا نذكر المشبه والمشبه به مثل ما في الاستعارة وارجع حذي فلاش تشبيه تشبيه المفروض تشبيه قبل ما هو تشبيه, تشبيه وارجع حد حدف عند السكاكي حدف فلاش المشبه به وابقى المشبه وهو هنا ايها استعارة على لكنها على مثال انها اراد بها سبع على قال اراد بها المشبه به وسبع فالاستعاره بالكنايه لا تنفك عن التخييل على قول دن جرينا تخيل التخييل فإذا معنى انها لا تنفك عنها بمعنى انه لا توجد الاستعاره بالكنايه بدون الاستعاره التخييل ما دام جرينا تخيل ابد يوم ما عندنا بشيء أبهره موضر للتخيل موضر للتخيل المكنية عن ذلك أبهر ما هي مبلغ قالوا أن التخيل هو شرط لأنها أه؟ أه؟ لأنه قريناه لليل لأتشبه لليل دي بنك سير أبهر بتمساها رضيها قال ما عدها أنها لا تنفكتونها قالوا التخيل هو دي لا ينفك عن المكنية وإشتي لا تنفك عن التخيل العكس أبهر بمعنى أنه لا, لا توجد استعارة بالكناية بدون الاستعارة التخيلي لأن في إضافة خلاص المشبه به المشبه استعارة تخيلي وهي من شرق عندها قالها مرحي القريم ورد ما ذكره من تسير الاستعارة المتنية عنها بأن لفظ المشبه فيها أي في الاستعارة بالكناية كالفظ المنية مثلا مستعمل في أوضع له تحقيقا لماذا قال <تصفيق> للقضع؟ لأن المراد بالمنية والموت لا ما المراد بها لك؟ السبب هذه قالوا أنها تحقيقية ليست كذلك ما هوها؟ ما بقي مراد بها, بها حقيقتها قد فسرها بأن تذكر أحد ضربي التشبيه وتريد به الضربي الآخر ونها ما يشتريه ولما كان هنا مظنة سؤال وهو أنه لو أريد بالمنية معناها الحقيقي فما معنى إضافة الأبغار إليها أشار إلى جوابه بقوله وإضافة نحو الأبغار قرينة التشبيه المضمري في الناس في في الحال يعني كان اعتراض بي يعترض المعترض عليهم يقول ها وقعت بالفائدة يقول ليه إضافة ما دام أردنا بالمنية ليه الحقيقة هذه هو الموت قالوها مابلاهية ارادة ارادوا بها ذكروا الافضار تبين بهناك تشبيه في الناس. اقول ان ارادتها وذكرها لقول السكاكي اوضح. ان المكنية هيو. اه. مراد بها غير غير معناها الحقيقي اوضح هيو. ما هو اوضح. اوضح ان تكون قرينة لما لماذا النس التشبيه النسي لماذا ذكر على قول السكاكي اوضح ان تكون قريناه بهناك السعارة حقيقية لعني مكنيه وان المكنيه عنده استعمال اللقش غير وضع يعني تشبيه المنية بالسبع وكان هذا الاعتراض من أقوى اعتراضات كأن هذا الاعتراض من أقوى اعتراضات المصنف على السكان لأن بناء على انهاء موضوعها وضع حقيقية والاستعارة ما هي على مذهب الكرم وقد يجاب عنه بأنه وإن صرح برفض المنية إلا أن المراد به السبع ادعاء كما أشار إليه بالمفتاح من أن نجعل هاهنا اسم المنية اسم للسبع مرادفا له كان قد بهاش للسبع اسمين ذي المنية ولا والسبع ذي أكبر بأن ندخل في جنس السبع للمبالغة في التشبيه في التشبيه للمبالغة في التشبيه بجعل أفراد السبع جسمين متعارفا وغير متعارفا ثم نخيل ان الواضعه كيف يصح منه ان يضع اسمين كرفض المنيه والسبع لحقيقه واحده ولا يكونان مترادفين مع مع مترادفين كل واحد لفظها لفظ الاخر لفظة غير لفظ بهذا الطريق دعوه السبعيه للمنيه مع التصريح بالافض المنيه وفي نبض كان بها ور شيء تصورهم بهناك لفظين لفظين بولاً لامنية وسبع اسم له الحيوان المتكرس وتقع نصور ليش إنه هاي وضع ما هم متراجفة اللي معناه واحد وتقع استخدمنا ذي أكل أجلاش. كان قدو من جنسي اتعال المنية حين ذكرنا. وفيه نظر لأن ما ذكر لا يقتضي كأن المراد بالمنية غير ما وضعت له بالتحقيق نظر يعني, يعني ما هو سابل أن تكون لمعنى ما هي موضوعة له بالتحقيق إلا بالإدعاء أيها بالتاويل بالإدعاء حتى تدخلها في تعريف الاستعار للقطع بأن المراد بها الموت ما المراد ما المراد بها انهاء اسم ليه؟ للحيوان المختلف انهاء اسم ليه؟ وهذا اللفظ موضوع له بالتحقيق وجعله مرادفا للافظ السبع بالتأويل المذكور لا يقتضي ان يكون استعماله في الموت استعاره إذا قدوا موضوع له إذا اتجدوا موضوع له خلاص حقيقة ما يقعده ما يقعده استعاره استعاره ما بصح الله في اللفظة في غير موضيعه فإذا ادعينا نقدو موضوع له حقيقةا خلاص خره الله <تصفيق> ديها اللي اذا قلنا اللغه المنية موضوعه موضوع على السبع تحديدا اه ما الكلام لما بقى 12 اه على الزيادة على كل السكن. بس ما حدا لقد يقول ما بالتعبير هو ما زيد في الحد هناك اللي يجلي يدخل فيه. داري. ما زيد هناك حين ما زيد في الحد لقد يدخل المكنية. لأن وابعها هنا بالتأويل. ايه. ممتعي. ما وضعت له من غير تأويل. ايه. من غير تأويل في الحقيقة. بالتحقيق في, في المجاز لقد يدخل لله. ذاك في الحقيقة بغير التأويل إذن هنيه دخلت لجليه حين, حين الوضع بالتأويل آه. ويمكن الجواب بأنه قد سبق أن قيد الحيذية مراد بتعريف الحقيقة هي الكلمة المستعملة فيما هي موضوعة, موضوعة له بالتحقيق من حيث أنه موضوع له بالتحقيق إذن على جولة باسفورت و لا نسلم أن استعمال لفضل منية في الموت في مثل أظهار المنية استعمالهم كما أوضع له بالتحقيق من حيث أنه موضوع له بالتحقيق مثله في قولنا دنت منية فلان ما هو مثل فلان هذا في النح Let's go ان هنا فيه تأوير فإذا سبر الاستعار فيه وذي التحقيق ما هو موضوع به إنه مثل دنته المنية لا دنت منية فلان بل من حيث أن الموت جعل من أفراد السبع الذي لفض المنيتي موضوع له بالتأوير وهذا الجواب وإن كان مخرجاً الله عن كونه حقيقة إلا أن تحقيق كونه مجازاً ومراداً به الضرف الآخر غير ظاهر بعد تبا أسبر أنه يخرج عن, يخرج عن الحقيقة ولا جهوم مجاز ولا جهوم مجاز وصل لا قدوا على حسب مرادة السكاكي السبر جسد عارب وقد عندنا خرجنا الحقيقة إلى المجازة معبّة محبّة ف... وصلت للمجازة ها؟ قالوا باسبر، بنا نقول باسبر يخرج وما جهو مجازة فإذاً قاعدها الاعتراض على عليها، ساب لا يجي حقيقة ولا مجازة؟ ها؟ ها يجي لا حقيقة ولا مجازة؟ ها يجي لا حقيقة ولا مجازة؟ ما في المستمع في أي موقع أتبعهم من حيد أنها على مجازة قال الجيود العريقين عرفوا المجازة مدى، ما اه لا يسمع واختار السكاكي رد الاستعاره التبعيه وهي ما تكون في الحروف والافعال وما اشتق منها إلى الاستعاره المكنية عنها بجعل قرينه هاء قرينه التبعيه استعاره مكنيا عنها وجعل الاستعاره التبعيه قرينتها القرينه الاستعاره المكنيه عنها كعل قرينه لتجنيف معنى معنى هو الاستخدام استخدام الفعل ولا ولا هو الشيء هو استخدام التبعيه هي. التبعيه هي قرينها المكنيه عنها وغرينتها هي التبعي استعاره تبعي غرينه المستعاره <تصفيق> من البتني عكس لا مش عكس في نفس المجاذه لا ما عكس في التسميه جعل قرينه التبعيه مكنيا وغرينتها هو التبعي هذه جعلها <تصفيق> اعتبار هو التبعيه مع هاي معها قرينه جمعها جعل القرينه هي لكني عنه هو جعلها قرين قال جعل على نحو على نحو قولها قول السكاكي في المنيه واظهارها لانه جعلها في المنيه جعل الاظهار السعره التحقيقيه ما جعل السعر التحقيقية. إلى إلى جعلها السعره التحقيقيه ونسبه هائله الى جعلها قرين جعالها النسبه نسبه الاظهار القرينه جعلها هي القرين ليل إل المنيه هي القارينة. وهنا كذلك جعل القرينه تلي قرينه تتبعيه سماها ايش مكنى بس جعل علاقه وشي التبعي لو القرينه اتبعي جعلها تبعيه مثل ما سواها المنيه واظهارها هذا جعل المنيا سعره بالقنايه واضاف الا واضاف واضافه قرينتها في قولنا نطقت الحال بكذا نطقت الحال بكذا وفي قولنا نطقت الحال بكذا جعل الضم اسا وفي قولنا نطقت الحال بكذا جعل القوم نطقه الاستعاره عند الله بقرينه الحرف والحال حقيقه عندها زركاء فعله الحال حقيقيه الحاله وجعلوها قريب وهو قال يق الحال الاستعاره بالكنايه الحاله هي ها ادي غرينا عنده السعاره بال عن المتكلم كان يشبه المتكلم بالحال ارجع حذف الا المشبه به وهو لي. المتكلم المتكلم ايوه الحال على حالتها هذا جهه عنده استعاره والغريناه قولنا ننطق لا ننطق من لازم له على ويجعل الحال استعارة بالكناية عن المتكلم ونسبة النطق إليها قرينة الاستعارة وهكذا في قولهم نقريهم لهدميات يجعل لهدميات استعارة بالكناية لأنها أولا بيجعل ها جعل اللهدميات شبهها بلد بل المطعومات بيضيف واحد عليها أه وارجع هدفه وأبقى المشبه وجعل القرينة قولها ايش نقري أي. وعلى هذا قال استعارة بالكناية عن المطعومات الشهية على سبيل التهكم ونصبت القراءة اليها قرينة الاستعارة وعلى هذا القياس يعني بكل هذه عكسها وإنما اختار ذلك إيثارا للضبط وتقريل الأقسام في جهية. قعدت افكر كنت ماذا بعمل هذا الموضوع هذا السنه يعني اسهل مره اختار واحد ها هذا حب تشبيه مره بنفسه مدري طيب ان شاء الله الناس الشيء لما فينا بطاقات قال بقول لك انا ما انا لا في الاول بطاقات الحال هل تفهم النسبة نيهن؟ النطب نيهن بهك؟ بالتشبيه بهك؟ قبل ما تتجير حال؟ مرعوبة أستاذ رحمة الله سهل قول السكاكي ومفهم؟ ربني في حماكة وقلي بيه؟ الحال شبهة الوصف شبهة اه ايو من ايوه كده احنا بنقول يعني بالترحيب معانا انا انا انا ايوه كنا استلا طب لا Akaal warudde me ektaar haal sakaakie bianna hu inktar af tabaaiya. Aad keleel hola? Aad keleel hola? Aad